129. بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عليك رَأَوْا الَّذِي <كلم> ин <im> 122. أرأيت إن كذب وتغلى ألم يعلم بأن الله يرى 123. 113. ونبعهم بالناصية ناصية كاذبة خوطئة 114. فليدعو نادية 115. قل لا لا تطع و اسجد و قد بسم الله ما نوح ما